متمين تفسيرا قول الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون قال رحمه الله قوله تعالى وأنهم يقولون ما لا يفعلون هذا الذي ذكره هنا عن الشعراء من أنهم يقولون ما لا يفعلون بين في آية أخرى أنه من أسباب المقت عنده جل وعلا وذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون والمقت في لغة العرب البغض الشديد فقول الإنسان ما لا يفعل كما ذكر عن الشعراء يبغضه الله وإن كان قوله ما لا يفعل فيه تفاوت والعلم عند الله تعالى قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الكه في الكلام على قوله تعالى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم اجرا حسنا الآية مع شواهده العربية وقوله تعالى وذكر الله كثيرا أثنى الله تعالى في هذه الآية الكريمة على الذين آمنوا وعملوا الصالحات بذكرهم الله كثيرا وهذا الذي اثنى عليهم به هنا من كثرة ذكر الله أمر به في آيات أخر وبين جزاءه قال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما قوله تعالى وانتصروا من بعد ما ظلموا قد قدمنا الايات الموضحه له كقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فالاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس في آخر سورة النحل في الكلام على قوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا ان صبرتم له خير للصابرين وقوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون المنقلب هنا المرجع والمصير والأظهر أنه هنا مصدر ميمي وقد تقرر في فن الصرف أن الفعل إذا زاد على ثلاثة أحرف كان كل من مصدره الميمي واسم مكانه واسم زمانه على صيغة اسم المفعول والمعنى وسيعلم الذين ظلموا أي مرجع يرجعون واي مصير يصيرون وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الظالمين سيعلمون يوم القيامة المرجع الذي يرجعون أي يعلمون العاقبة السيئة التي هي مآلهم ومصيرهم ومرجعهم جاء ذلك في آيات كثيرة كقوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين وقوله تعالى وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا وقوله تعالى وسيعلم الكفار لمن عقب الدار والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا وقوله أي منقلب ما ناب عن المطلق من قوله تعالى ينقلبون وليس مفعولا به لقوله وسيعلم قال القرطبي رحمه الله وأي منصوب بينقلبون وهو بمعنى المصدر ولا يجوز أن يكون منصوبا بسيعلم لأن أي وسائر أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها فيما ذكره النحويون قال النحاس وحقيقة القول في ذلك أن الاستفهام معنى وما قبله معنى آخر فلو عمل فيه ما قبله لدخل بعض المعاني في بعض انتهى منه والعلم عند الله تعالى بهذا أيها المستمع الكريم ينتهي لقاؤنا كما ينتهي تفسير المؤلف لسورة الشعراء وبه يكون لقاؤنا القادم إن شاء الله وما بعده مضيا مع المؤلف في تفسير سورة النمل فحتى نلقاكم بإذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته